الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذن يدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علنتك الكتاب والحكمة والتوراة ولهم واذ تخلق من الطين كهيئه الطير باذني فتنفخ فيها فتكون طائره غير غير اذني وتبرق ندمها ونهر تخرج الموتى فَذُرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُهُمْ لَهُمْ كَفَيْتُ وَسَأُرْهِقُهُمْ بَعْضَ الْبَيْهِنَةِ فَقَالَ الَّذِينَ, كفروا فقال الذين كفروا من إذا أحيتوا إلى الحوارين ألا قالوا آمنا بأننا إذ قال لا تطير ربك أيه علينا من السماء؟ قالت رب الرحمن الرحيم ملك يوم نعبد الصراط المستقيم صراط الذي لا انحراف عليه غير ما عليه واله من يكفر بعد من كفه إني أعذره وعذب الظالم واعذره أحدا من عابد وإذ قال الله. يستخدوني وأمي إلى آهين من دون الله قال سبحانك قال سبحانك قال سبحانه ما يكون لي إلا ما ليسني بحق حق أنت على أول قلوب ما قلت له وإذا ما له أمرت لي به أن أعبد Come okay. Eww Ew. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين الصدق لهم تجري من تحتها لنهار خالدين فيها رضي الله عنه Oh.